فَإِنَّ خَلَقْنَاكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْرَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْر مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا لَشَأَوْ إلَى عَجْرٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُهُمْ طِفْلاً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 إن الله ليس بظلام للعبد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأنه به وإن أصابت فتنة انقلب على وجهه وإن أصابت فتنة نقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين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 ثمَّ الَّيَقْطَعُ فَالْيَوْذُرُ فَالْيَوْذُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كِيْدُهُ مَا يَغِيرُ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 شهيد. ألم تر أن الله يسجد له لهما في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والنجوم والجبال والشجر والدواب.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 فالذين كفروا قطعت لهم فياب من نار يصفر فوق رؤسهم يصفر فوق رؤسهم الحمين يصهر بهما في بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد كلما أرادوا أي يخرج منها من غم من أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوق عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنة تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أسوار من ذهب ولؤلؤ ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير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 إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعله للناس والمسجد الحرام الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والبادء ومن يرد فيه به الحادب بظلم نذقه من عذاب أليم. وَإِذْ فَوَأَنَّ لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ فِي شَيْءٍ وَطَهِيرُ الْبَيْتِ يَلِّلَ الطَّائِفِينَ وَطَهِيرُ الْبَيْتِ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُّكَعِ السُّجُودِ وَالَّذِينَ فِي النَّاسِ الْحَجُّ يَأْتُونَ كَرِجَالٍ وَعَلَىٰ تِلْقَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم واليوفون نذوهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يحل عليكم فَاجْتَنِبُوا بُرْدَةَ سَمِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ إِلَّا هَذِهِ غَيْرَ مُشْرِكِي بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّ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 لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد انكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونهوا عن الأنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم قبل نوح وعاد وثمود قَوْمَ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَنَيْتُ إِلَى الْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ لَكِيرٌ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى حُرُوشِهَا فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى حُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ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 إِنَّ رَبَّكَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا وَكَأَيِّن مِّن طَارِقَةٍ أَمْرَيْتُهَا وَهِيَ غَالِبَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاذذين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إلا إذا تمنى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 مِنْهُ حَتَّى تَفْتِئَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ أَوْ يَأْتِيَ الْعَذَابُ يَوْمَئِذٍ عَظِيمٌ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أمة لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين لا يدخلنهم مدخل يرضونه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 وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آياتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَكَادُونَ يَسْتُولَ بِالَّذِينَ يَثْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتِنَا قُلْ أَفَأَلَمْ يُؤْتُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمْ أَنْ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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا كعوا وسجدوا واعبدوا ربك وفعلوا الخير وفعلوا الخير لعلكم تفلحون